119. وإنك كادح ربك كذحا فملاقيه فأما من انتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وأما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 تم تنزيل هذه الماده من موقع نداء الاسلام www.islam-call.com